صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لها. تدي لو لا أنهدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة أورثتمها بما قمتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابا ووجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم fa adhana mu'adhdhin bainahum annamatu allahi 'ala adh-dhalimin alladhina yasudduna 'an إِنَّ الَّذِينَ يَبْغُونَها عِجْرًا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَمَا دَأَبُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ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 أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بصيماهم قالوا ما أغن عنكم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بصيماهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Öhäulet الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وماذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ان افض ضو علينا من الماء او مما رزقكم الله قانون ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعب و الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما بَثَّ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِفُ ولقد جاءهم بكتاب ولقد جاءهم بكتاب فصلناه على علم ودور رحمة لقوم يؤمنون.